أحسن الله ليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل هل يشرع للذي جاء من بلده للحج متمتعا وبدأ بزيارة المسجد النبوي أن يدفع ثمن الهدي في المدينة قبل أن يحرم للعمرة نعم لا حرج عليه في ذلك دفع ثمن الهدي للجهة المعتمدة لهذا الأمر لا حرج عليه في ذلك لانه نوبهم عن نفسه في القيام بالذبح في اليوم المخصص الذي هو يوم النحر وايام التشريق الثلاثه فلا حرج عليه في ذلك لان هذا تنويب لهؤلاء ان يقوموا مقامه باداء هذه الشعيره فسواء فعل هذا الان او فعله فيما بعد في مكة الأمر في ذلك واسع ولا حرج عليه لكن عليه أن يتنبه في هذا المقام إلى اعطاء الثمن إلى جهة معتمدة إلى اعطاء الثمن إلى جهة معتمدة لأن بعض الناس ربما يحتال على بعض الحجاج يحمل سندات ولا يعرفون من هو ولا يعرفون حقيقة فمثل هؤلاء لا يعطون احيانا ياتون له في السكن ويقول نحن عندنا كذا ويعطونه سندات فبعضهم متلاعب بعضهم متلاعب ولا ذمة عنده فلا يعطى مثل هؤلاء وإنما يعطى للجهات المعتمدة نعم أحسن الله ليكم يقول إذا هذا المعتمر الح الحجر الأسود وأشار إليه فماذا يقول بسم الله والله أكبر أو عند الله عند المحادات يكبر عند المحادات في كل مرة يحاد فيها الحجر يكبر يقول الله أكبر ثم يواصل في الطواف نعم حسن الله ليكم يقول امرأة أرادت أن تحج تمتعا وقبل إحرامها حاضت فماذا تصنع امرأة أرادت أن تحج متمتعة فقبل الإحرام حاضت إذا كان الوقت واسعا تستطيع أن تحرم بعمرة وتصل إلى مكة وقد و... و... والمدة تكفي لأن تطهر فإنها تحرم متمتعة كما نوت وإذا حصل الطهر تغتسل وهي في مكة وتؤدي عمرتها وتتحلل من عمرتها وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج اما إذا كان الوقت ضيقا وتعلم نفسها أن لا تطهر فإنها تحرم قارنا بين الحج والعمرة نعم قارنة بين الحج والعمرة نعم. صلى الله عليكم يقول هل يجوز التقاط الحصى في اليوم التاسع يوم الدفع من منى إلى عرفه التقاط الحصى الذي جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو في طريقه إلى من صلوات الله وسلامه عليه ويوم عرفه لا يشتغل المحرم بالتقاط الحصى وانما يشتغل بالذكر والدعاء وكل وقت له عمله وعشيه عرفه هذا وقت فاضل لا يشتغل فيه بالتقاط الحصى وانما يشتغل بالذكر والدعاء والاكثار من التهليل وقراءه القران والتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء نعم الله نبينا عليه الصلاة والسلام عشية عرفه كان واقفا مستقبلا القبلة مادا يديه يدعو صلى الله عليه وسلم إلى أن غربت الشمس ولما سقط خطام الناقة من يده أبقى إحدى اليدين مرفوعة والتقط بالاخرى خطام الناقة واستمر عليه الصلاة والسلام في دعاء هذا الوقت ليس وقت التقاط حصر هذا وقت ذكر لله ودعاء ومناجات وذكر وتلاوة للقرآن نعم حسن ليكم يقول هل يجوز لزائر المدينة طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لله جميعا قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا ومن أراد أيها الإخوة من النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيئا له يوم القيامة فليسأل ربه وليتجه إلى الله وليكفر في دعاءه اللهم شفع في نبيك اللهم اجعل نبيك شفيعا لي يوم القيامة اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام وعليه أن يعزز هذا الدعاء بالعمل وذلك بتحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى قال أبو هريرة كما في صحيح مسلم قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فالذي يريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة فليسأل الله ذلك يقول يا رب اجعل نبيك صلى الله عليه وسلم شفيعا لي اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام اجعلني من اهل شفاعة عليه الصلاة والسلام وعليه ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وان يحقق التوحيد اما التوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال فهذا لا يجوز بل هو من التوجه بالدعاء لغير الله والله تبارك وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فالدعاء لا يتجه فيه إلا إلى الله ولا يلجأ فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماءه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين ممن يشفع لهم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم صلى يقول إذا دخلنا إلى مكة معتمرين وقد أوديت صلاة المغرب فكيف نفعل هل نصلي المغرب أو نطوف اولا لك أن تصلي المغرب وإن شئت نعم لك أن تصلي المغرب وإن أن تبدأ بالطواف وتؤخر المغرب إلى وقت صلاة العشاء بعد انتهائك من الطواف لك هذا وهذا نعم. أحسن الله عليكم يقول هل يجوز ذبح الهدي للمتمتع والقارن قبل يوم النحر ذبح الهدي على الصحيح لا يكون إلا في يوم النحر لا يكون إلا في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة أما قبل قبل ذلك فهو شات لحم ولا يكون هادي إلا في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة نعم حسن الله عليكم يقول ما النسك الذي يدخل به الحاج الذي يريد أن يحج عن أمه وهل يجوز له إن دخل متمتعا أن ينوي العمرة له والحج لأمه النسك الذي ينويه من أراد أن يحج عن أمه أن يختار لها أفضل أنساك وهو التمتع كما جاء في الحديث لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلت عمرة فاذا كان هذا السائل سبق أن اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه فليحج متمتعا عن والدته فتكون العمره لوالدته والحج لها وإذا أراد أن يكون متمتعا بحيث تكون العمره له والحج لوالدته أيضا لا حرج في ذلك وعليه هدي التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي نعم أحصل الله ليكم يقول من كان ناويا للأضحية فكيف يتحلل من عمرته إذا اعتمر في العشر من ذي الحجة هذا نسك لا يؤثر إذا كان يريد أن يضحي واعتمر فإنه يأخذ من شعر رأسه ولا يؤثر لأن هذا نسك لا يحصل التحلل من العمرة إلا به نعم. يقول في سؤاله أنا إنسان أقلم أظافري بأسناني وهذا شيء لا إرادي فماذا أعمل عليك أن تنتهز فرصة الحج لتترك هذه العادة السيئة الضارة هذه عادة سيئة وضارة فالحج فرصة لك لتغير من هذا السلوك أولا بالدعاء تدعو الله أن يخلصك من ذلك وأن أيضا تحفز نفسك بحكم أن هذا أمر محظور عليك في إحرامك أن تأخذ من اظافرك فعليك أن تأخذ الأمر مأخذ ما الحزم والعزم والدعاء ولعل حجك يكون بإذن الله تبارك وتعالى سببا للتخلص من هذه العادة السيئه نعم حسن الله ليكم يقول هل يجزئ المتمتع أن يأمر أهله بنحر هديه في بلده يوم العيد حيث يطلب منا هنا دفع مبلغ الهدي ولا نستطيع النحر الـ الـ الهدي لا يكون في, في البلاد وإنما في مكة هديا بالغ الكعبة الهدي لا يكون في البلاد وإنما يكون يدبح في, في مكة ويوزع على فقراء الحرم وأما ال الذي يكون في البلاد الأضحية إذا كان السائل يسأل عن الأضحية نعم يوكل أهله في البلد أن يذبحوا الأضحية عنه وعنهم في البلد أما هدي التمتع فهذا لا يو لا يوكل أهله وقرابة في البلد أن يذبحوه هناك ولو فعله لم يجزع لأنه فعله في غير موضعه نعم الله ليكم. يقول من لم يطوف طواف الإفاظة يوم النحر هل يبقى بلباس الإحرام أم يلبس لباسه العادي من لم يطف طواف الإفاظة في يوم النحر لا يلزمه أن يعود إلى الإحرام وقد قال بالعود للإحرام بعض أهل العلم لكن الصحيح في ذلك أنه لا يلزمه وإذا رمى الجمرة وحلق رأسه أو قصر يكون قد تحلل التحلل الأول ويستحب له أن يبادر فيطوف طواف الافاضه في يوم النحر فإن لم يتيسر بقي حلالا التحلل الأول لا يعود إلى ثيابه فيطوف في ليلة الحادي عشر أو يوم الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر أو يوم الثاني عشر متى ما تيسر له طاف طواف الافاضه حتى وإن أخره إلى وقت الرحيل وطاف وسعى إن كان عليه سعي بعد ثم غادر فأيضا هذا لا حرج عليه في ذلك نعم حسن الله عليكم يسأل يقول هل الحج يكفر كبائر الذنوب الحج إذا كان بالتوبة من كبائر الذنوب كما مر معنا من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه ومعنا خرج من ذنوبه أي كلها بما فيها الكبائر لكن بهذا القيد ولم يفسق ونقلت فيما سبق عند الكلام على هذا الحديث قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن من كان على ذنب قبل الحج وبقي مصرا عليه حتى وإن لم يفعله في الحج يعد هذا فسوقا من كان على ذنب من الذنوب الكبيرة قبل الحج ولم يفعله في فترة الحج لكنه مصر عليه يعني عازم على المداومة عليها وعدم الإقلاع عنه حتى وإن لم يفعله في الحج يعد ذلك فسوقا وفي في, في الثواب الذي رتب في هذا الحديق قال من حج ولم يرفث ولم يفسق فمن كان مصرا على ذنب وإن لم يفعله في وقت الحج فهذا يعد نوع من الفسوق ولهذا الحج الذي يكون فيه تكفير الذنوب بما فيها الكبائر إنما هو الحج الذي يصدق فيه الحاج بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والخطايا نعم أحسن الله لكم يقول كيف أحب الله وكيف يحبني الله هذا السؤال العظيم ومهم وفي الدعاء الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك وحب الله سبحانه وتعالى أجل الأعمال وهو أيضا روح الأعمال كلما قويت المحبة في القلب لله سبحانه وتعالى صلح القلب وفي الحديث لأن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وأما الأمور التي تجلب هذه المحبة محبة الله للقلب وتقويها في القلب فهي كثيرة وعديدة ومن أحسن من بينها ووضحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين عند كلامه على منزلة المحبة وذكر عشرة أمور جالبة للمحبة تجلب المحبة لمحبة الله سبحانه وتعالى إلى قلب العبد من ضمن هذه الأمور التدبر في القرآن الكريم. ومنها أيضا التفقه في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ومنها العناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين منها العناية بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى منها الاكثار من ذكر الله جل وعلا منها كذلك قيام الليل ولا سيما الثلث الأخير من الليل فمثل هذه الأمور إذا اعتنى بها المسلم قوت في قلبي محبة الله وايضا ظهرت الآثار آثار المحبة وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى من عادا لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه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 تقرب إليه سبحانه وتعالى بالفراء ثم من بعد الفرائض العنايه بالنوافل فهذه الأمور كلها العناية بها مما يقوي المحبة في القلب ومن أعظم ما يكون المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته فإن فإن من كان بالله أعرف كان لله أحب ومنه أخوف وعلى طاعته وعبادته أحرس وعن معصيته أبعد فهذا باب عظيم ومهم وأحلت إلى كتاب مدارج السالكين المقيم لأن له كلام عظيم جدا ونفيس عن منزلة المحبة وهي من أعظم المنازل وهي أيضا من محركات القلوب العظيمة التي كلما قويت في القلب زاد القلب صلاحا وتقا واقبالا على الله سبحانه وتعالى وصلحت الجوارح تبع لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الا ان في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب نسال الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا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 وسدد ألسنتنا صدورنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك انت علام الغيوب وأقول للاخ الذي يصور التأمين على الدعاء أنفع لك وخير لك من التصوير الذي ينفعك هو التامين على الدعاء أما الصور هذه كلها مضرة لا نفع فيها اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تزيننا أجمعين بزينة الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين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 وأصلح أئمتنا وولاة تأمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا قوي يا متين أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا